قل يا أله الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا تعبدون ما أعبد ولا أنا عابد مَا عبدتم ولا أنتم لكم دينكم وليدين